بين هذه ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة وقلنا إ ن ا ل أ ص ل في ا ل ج ز ي ة قبل ا ل إ ج م ا ع قول الله تعالى ق ا ت ل ا ل ذ ي ن لا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أ و ت و ا الكتاب حتى يعطوا ا ل ج ز ي ة عن يد وهم صاغرون و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ذ ه ا من مجوس هجر ومن أ ه ل نجران ومن أ ه ل قيله وقلنا إ ن لها أ ر ك ا ن ا خ م س ة الركن ا ل أ و ل ا ل ص ي غ ة وركن الثاني ا ل ع ا ق ب وركن الثالث المعقود له و ر ك ن الرابع المكان وركن الخامس المال ا ل ص ي غ ة و ا ل ع ا ق ب من الذي يعقد ا ل ج ز ي ة للكفار و ا ل م ع ق و د له من هو الذي تعقد له ا ل ج ز ي ة والمكان ماهي ا ل أ م ا ك ن التي يجوز لنا أ ن نعقد للكفار فيها جزية, جزية م الجزيه هي ا أ م ا التي ك ن ي و أن س يترسب ت ف فيها فهو يدفعونه ر المقدار الرسم ر و ويقيموا وأما وما الأول وهو و ا بها المال الذي أيضا الجزية أما السيغة فقلنا جزية عليهم مع من ثوره أ ن يقول ا ل إ م ا م للكفار اقركم بدار ا ل إ س ل ا م أ و أ ذ ن ت لكم في إ ق ا م ت ك م بها على أ ن تبذلوا جزيه وتنقادوا لحكم ا ل إ س ل ا م وقلنا لا ي ش ت ر ط و ا في ذكر انه يجب ذكر ق د ر ة حتى م ا يقع به غرا وحتى لا يقع في خلاف ب المستقبل سنتكلم عن هذا في المستقبل في الركن الخامس لا بد أ ن تكون مقدرة م ع ل ولكن م ة و لا يشترط أ ن يذكر في العقد كف ا ل س ا ن عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ل أ ن هذا مذكور في انقيادهم بحكم الاسلام م م ي ن ع ه من الكلام على الله تعالى أ و رسوله أ و ا ل ق ر آ ن الكريم يمنعهم من التعرض لهذه ا ل أ م و ر وسنتكلم أ ي ض ا على هذا في مكان آ خ ر من مباحث الجزية وقلنا من مطلقة مؤقتة منهم الإمام من منهم الإسلامي وقلنا أن تكون مطلقة فلا أن تكون وقلنا وجدنا قبول بعد بد القبول الجزية شروطها فلا إيجاد لا كافرا ديار يفتح لغو لغو لو ويشترط في فقال هذا الكافر الذي ليس بيننا وبينه عقد ج ز ي ة قال دخلت لسماع كلام الله تعالى أ و دخلت رسولا أ و دخلت ب أ م ا ن رجل مسلم ف إ ن ن ا نصدقه في هذا الكلام لاحتماله ويشترط لعقد الجزيه ا الرفق الأسلامي قلنا يعقدها الإمام أو نائب الإمام لأنها من الأمور التي هو فيه أو يشترط أن من من المصالح تعتبر العامة وقلنا ل ا يستطيع ي أن د سُدق أ ح ان الامام اذا طلب ا ل ق ص ا ر منه الجلديه ف إ ن ه يجب عليه أ ن يلبيهم ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ن اوصاه أ كان إذا أميرا أمر على جيش أو أ سري جيش على و بوصايا يدعوهم جلتها أن إلى الإسلام فإن أبوا من الإسلام أن إلى أدعاهم فإن إلى دفع ج ز يجب ة فإن أبوا ز ي ة أ عليه ان يجيبهم إ ل ى طالب الجزيه الا اذا كان صوره من الصور وهذا ب ا ل ن س ب ة للعاقد أخي أثناء إذا فنح... ما الدرس سمحت نحن نستمع هذا ب ا ل ن س ب ة للعاقد الركن ا ل أ و ل هو ا ل ص ي غ ة الركن الثاني هو العاقد و أ م ا الركن الثالث فهو المعقود الذين لهم الجزية الجزية الناس الجواب هذا لا الجزية إما لأهل الكتاب شكل إجمالي لأهل الكتاب له لهم هل بكل على لأهل شكل لأهل لمن من من عندهم تعقد تعقد تتعقد أو أحد شبهة الكتاب ولا تعقد لرجل لا كتاب له أ و ليست عنده ش ب ه ة كتاب كمادي أ و وثني أ و ملحد فتعقد للكتاب ل لقول الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا من الذين أوتوا الكتاب من الذين ك ت أوتوا الكتاب أوتوا ا ما ا ب يجبون جنحق يؤمنون يحرمون من من حرم و ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ه خاصه بهم ما تشمل غيرهم من الناس فكان من المفترض حسب ان ل ل آ آ ي ة ا ق ر ي ة أن لا نقبل من غير الكتابين ي لذيه ة إلا أن النبي أن شبهة الكتاب بأن نبيا له ادعى أن له نبياً نعم ولكن م ي ذ هذا ب في ا و ك ك ل ا منهم ه هذه محتملا م الحالة تؤخذ ففي الجزية و أ الكتابيون ما وراء ا أو من منهم عنده شبهة الكتاب فلا ا ل تؤخذ ج ز ة إما أن ي د خ ل ا الإسلام وإما أن يقتلوا لا يوجد لهم حد في ي قلنا ت و يوجد ولكن ا لا هذا لهم الكتابيون في حد الكتابيون هم اليهود والنصارى والمتمسكون بصحف إ ب ر ا ه ي م وزبور داود عليهما السلام فاليهود والنصارى هؤلاء معروفون الذين كانوا قد دخلوا في ا ل ي ه و د ي ة أو النصانية قبل أ ن تنسخ شريعتهم ونحن نعلم أ ن ش ر ي ع ة موسى عليه السلام نسخت بشريعته عيسى ونعتبر أ ش ر ي ة عيسى س ن خ في شريعة عليه محمد وسلم صلى الله و ن فنحن نقبل ن ا هذا ء على ع ب ت ا ل ي ه و د ي ة كتابيا ت أ خ ذ منه ا ل ج ن ي ذ اذا دخل إ كان قد دخل في ا ل ي ه و د ي ة قبل أ ن تجيء ا ل ن ص ر ا ن ي ة أ و لم نعلم لم ن ع ل م أ ن ه دخل في ا ل ي ه و د ي ة بعد ا ل ن ص ر ا ن ي ة وبالنسبه للنصارى نعتبره كتابيا إ ذ ا كان قد دخل في ا ل ن ص ر ا ن ي ة قبل أ ن تنسخ ا ل ن ص ر ا ن ي ة ب ا ل إ س ل ا م أو لم نعلم ن ك او يعني أنه دخل قبل أو دخل بعد ف ا لم حقن ا ل د ا ء ل ك نعلم ن ا لو ن أ أو ن نسخها بالنصرانية أو دخل في النصرانية بعد نسخها ه اليهودية دخل بعد دخل بعد ل ل في في ا ا ب س إ فإننا إلى نقبل منه لأنه لا له أن ينتقل لا الجزية لا له يجوز الدين الباطل بعد وجود الدين الحق الدين الحق لكن عليه بعد وجود يجب يتبع أن فلا تعقد الا لليهود ا والنصارى والمجوس ل أ ن ه م ممن عنده ش ب ه ة الكتاب واولاد أ و ل د من ت ه د أو تنصر ق ب ل ل ن ص ر ي ه و والنصر و ا ل أ د ه من أولاد ل ا ذ ي تنصر ه و و د أو قبل ا ل ن ص ر نعم أ و شككنا في وقته ما علمنا أ ن ه دخل في اليهوديه ة يا هل ترى قبل المسيحية أو النصرانيه م س ي ي ح ة أو ا ل ة أم ب ع د ام دخل في النصرانية قبل ل ل في ا ا إ س أم بعده ما عندنا علم بهذا في هذه ا ل ح ا ل ة نقبله نعم ومن أ ح د أ ب و ي ه كتابي و ا ل آ خ ر وثني قلنا يعامل معاملة الكتاب في الجزية فقط يعامل معاملة الكتاب الجزية يعامل معاملة الكتابي الجزية لجانب تغريبا في في الكتاب جانب ا على ل وقلنا ث ن من ي ة أجل ح ن ا د م ا ء و ل ك ل يجوز ن ان ح الجزيه ئ ه م ا ي و إذا كانت امرأة لا ج و ز ن ا ح ا وإذا ذبحت أو كان رجلا وذبح لا يجوز أكل وقلنا أو وذبح يجوز إن ذبحت ذبيحته أكل الجزية م ف ر و ض ة على الرجال ا ل أ ح ر ا ر البالغين الكبار فلا ج ز ي ة على ا م ر أ ة و ك ن ت ومن فيه رق وكذلك لا ج ز ي ة على ا ل ط ب ي اما ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة فبقول الله تعالى ق ا ت ل ا ل ذ ي ن لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وإلى آخر الآية في قوله حتى وقلنا ل تعالى يعطوا الجزية طاغرون ان هذا الخطاب موجه للذكور و ا ل إ ن ا ث لا يدخلنا في خطاب الذكور وبناء على هذا فهم خارجون من موضوع ا ل ج ز ي ة وتكلمت أ ك ث ر من م ر ة على هذه ا ل م س أ ل ة ا ل أ ص و ل ي ة فلا داعي ل إ ع ا د ت ه ا وتكرارها وقد وروى البيهقيو حكى على الإمام في هذه المسألة الإجماع أي أن الأمة أجمعت على أن المرأة لا تأخذ منها منذر أجمعت بن أن أن هذه تؤخذ في أي جزية عن عمر رضي الله عنه أ ن ه كتب إ ل ى أ م ر ا ء ا ل أ ج ن ا د أ ل ا تؤخذ ا ل ج ز ي ة من النساء والصبيان ولو طلب النساء عقد الجزيه ة ال... الجزية نقول إن أن طلبوا الكفار على الإمام إذا فيجب ب ج ي ي م ويلبيهم طبعاً الذي يطلب الرجال لكن أن المرأة ما كان عندها علم الذي يطلب جزية عليها فطلبت الجزية هل نأخذ منها الجزية؟ الرجال لنفرض لأنه لا فطلبت هل طبعا عندها منها كان نأخذ أن ق ا لو ل طلب النساء عقد ا ل ز م ة بالجزيه أ ع ل م ه م ا ل إ م ا م ب أ ن ه لا جزيه ع ل ي ه م انظروا إ ل ى م ع ا م ل ة ا ل إ س ل ا م ل ا ع د ا ئ ه في ظل دوله ة المرأة الإسلام الأمانة الجزية الإمام لتفضل بلفع م يعني تجيء ع الاسلام ي ق و ل أنت لا جزية عليك فإذا أردت أن تدفعي هذا صدقة أو هبة لا من هذا أما أنها تأخذ أنهم مانعة من مستضعفون تدفعي لا عليك لا فلا دولة ل فإذا هذا هذا جزية جزية صدقة هبة مع في إ ومغلوبون في دوله الاسلام ل ل إ ي ة ومع هذا ما حدث أ ب د ا في تاريخ ا ل إ س ل ا م أ ن أ ك ر ه م ص ر ا ن ي على الدخول في ا ل إ س ل ا م وديننا يمنع أ ن يظلم النصارى من آ ذ ى ذميا فقد آ ذ ا ن ي ومن آ ذ ا ن ي فقد آ ذ ى الله ما يجوز إ ي ذ ا ؤ ه ولا يجوز سلب ماله ونهبه وهنا عرفها انظروا إلى الأمانة العجيبة التي ما عرفها التاريخ إلى إلا في ظلال د و ل ة الاسلام لو أ ن ا ل م ر أ ة جاءت إ ل ى ا ل أ م ي ر أ و إ ل ى الحاكم أ و القاضي تطلب منه ا ل أ م ا ن بدفع ا ل ج ز ي ة فالقاضي قال لا أ ن ت ليس عليك ج ز ي ة ما نريد منك الجزيه ة ما م يأخذ ن ا هذا لأنها لا تعدم ويعتبر ما اعتبر المسلمون أن مثل هذا、غنيمة. بينما اليهود قالوا ما علينا في الأميين والنصار اليوم يعملون أسوأ مما عمل اليهود مثل يعملون عمل أن أسوأ غنيمة تعدم ويعتبر سبيد في ما أ خ ذ و ا منا ج ز ي ة بل نهبوا كل أ م و ا ل ن ا و خ ي ر ا ت ن ا و ق ه ر ن ا على ديننا وعلى أ ر ض ن ا وعلى كل كريم عندنا واليوم يعاملون ا ل معامله ا العبيد معاملة ل ع أسوأ و م ا كائن حي ع ل ى النصارى وجه الأرض هو المسلم اليوم من قبل اليهود ومن الأرض المسلم قبل قبل من ن ع م ي ب على الخنثة لا احتمال فلا أنثى كونه ت ج ي عليه الجزية وأما الرقيق فلانه أ ن ن ه ق ل إ لا يملك أ ص ل ا فلا تجب عليه ا ل ج ز ي ة والصبي ذكرنا كلام عمر رضي الله عنه ك ت ب إ ل ى ا ل أ ج ن ا ت أ ن لا ت أ خ ذ ا ل ج ز ي ة من النساء والصبيان ولما وسلم النبي صلى الله عليه معاذاً إلى اليمني قال له خذ من كل حالم من من كل من بلغ الاحتلام معاذا من من من بعث يعني يعني خذ من كان رجلا بالغا خذ, منه خذ من ه دينارة من خذ كل حال من دينارا رواه الترمذي و أ ب و داود و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمجنون فقلنا ينظر في جنونه ف إ ذ ا كان جنونه مطبقا فهذا لا ت أ خ ذ منه الجزيه نهائيا وإذا كان جنونه متقطعاً وكانت فترة ما ت أ خ ذ منه ا ل ج ز ي ة أ ي ض ا تغليبا بجانب الجنون و أ م ا إ ذ ا كان جنونه متقطعا ب أ ن كان يصحو يوما ويغيب يوما فاذا بلغت ا ل أ ي ا م التي يصحو فيها س ن ة ف إ ن ه ت أ خ ذ منه ا ل ج ز ي ة تلفق أ ي ا م ض ح و ي و ي أ خ ذ منه ا ل ج ز ي ة بناء على هذا و ل ا ا ض ط ر ر م ا عليه ج ز ي ة لكنه إذا, اذا بلغ لا بد لو ان يدفع ا ل ج ز ي ة ما يبقى صغيرا ص ي ل ة حياتي ولا يبقى معفورا من ا ل ج ز ي ة ف إ ذ ا بلغ وجبت عليه ا ل ج ز ي ة فنطالبه بها ف إ ن دفع ا ل ج ز ي ة فبها ونعمه هذا الذي نريده وإذا ولا ولا ولا هذه قال ما الجزية في هذه الحالة هل نقتله؟ هل نستبد به؟ قال أبدا لا أبى أسع نستبد به ولا نستبد به نقتله نقتله هل هل في نضطفد نضطفد وإنما نبلغه ظ ل م وإنما ن م أ م ن ه أولئك قوم فان ب ل غ ه مأمنه فإن شاء بعد ذلك شاء ن ي ف ع ج د ي ه رضيناها و إ ل ا ذهب ولحق بقومه نعم هذا ب ا ل ن س ب ة للبالغ العاقل الحر الذكر السليم وهذا لا خلاف فيه لكن إ ذ ا لم يكن سليما ب أ ن كان مريضا لم يكن شابا ب أ ن كان شيخا ه ر م ا لم يكن مبصرا ب أ ن كان أ ع م ى أ و كان من رهبانهم أ و كان فقيرا أ و كان عاجزا عن الكسب فهل تجب عليه الجزيه ة و ا ل ف ق ا الصورة يتبادل الذهن كما ذكرنا هذا عند الكلام على القتال قلنا بالنسبة للصبي أو المرأة ء يتكلمون للصبي على لأنه إلى على أو عند هذه قد أو الراهب ا لا ذ ي ل يقاتل ولكنه في طومعته هل يقتلون او لا يقتلون تكلمنا ع ل ى هذا الموضوع عند الكلام على الجهاد لانه قد يتصور بعض الناس أنه ما دام لا يقاتل الراهب لا يقاتل معنى ذلك أنه لا يقتل أو كان لا من رأيه وعقله معنى ذلك أنه لا تنطلق عليه أحكام الكفار في القتل فذكر العلماء هذا الموضوع الناس انه ما دام انه او كان يستفاد انه احكام معنى من معنى رأيه هذا قد يتفور في في فذكر بعض مباحث الجهات وتكلمنا عنها بالتفصيل هنا ايضا تجب عليه ا ل ج ز ي ة ام لا تجب عليه ا ل ج ز ي ة قال المذهب وجوبها على الزمن ولو كان مريضا مرضا مزمنا ما دمنا قد اقررناه على البقاء في ديارنا فلا بد له ان يدفع الجزيه فهذا يجب عليه ا ل ج ز ي ة عقد الجزيه لابد أ ن يجري معه نعقد له ا ل ج ز ي ة ف إ ذ ا كان عنده المال دفع ا ل ج ز ي ة و إ ذ ا لم يكن عنده المال مرت ا ل س ن ة ولم يسر ما عنده مال ماذا نعمل به نصدق قله عقدنا نحن له ا ل ج ز ي ة و أ و ج ب ن ا عليه أو الدينارين أو ا ل د او ر ي ن أ الدنانير التي سيدفعها جزيه كما سنتكلم عنه بالتفصيل حين الكلام على مقدار المال الذي يدفعه لكن ليس من الضروري أ ن يعطينا إ ي ا ه ا ا ل آ ن إ ذ ا كان عاجزا عن ا ل ك س ب ي ف إ ذ ا كسب وصار عنده ق د ر ة على دفعها أ خ ذ ن ا ه ا منه و إ ل ا استقرت في د م ت ه ف إ ذ ا صار ميسرا في المستقبل دفع ا ل ج ز ي ة و إ ل ا فلا نطالبه بها يعني أ ن عقد ا ل ج ز ي ة ليس عقد إ ر ه ا ق ل ل إ ن س ا ن ف إ ذ ا كان قادرا على دفعها ف إ ن عجز ا عن دفعها استقر يسر ذمته في ذمتي إلى أن يسر وإلا ما نعم. ومما إ ل ا ا يدفعها ع ن و م م يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله ت عنه ا ل ى ع أ ب ل غ من ذلك أ ن ه ر أ ى رجلا من أ ه ل الذمه ي ت ث و ل وكان كبيرا في السن ف س أ ل ه عن هذا فقال له ما عندي مال و أ ن ا عاجز عن الكسب فلا بد لي من أ ن أ ش ح د حتى أ ت ق و فقال له عمر منك الجزية شابا له ه عمر منك ونتركك أنأخذ ى و أ ل ح ق ه ببيته و أ ع ط ا ه ما يحتاج ق ي ي م ما أوده أو إ ل ي ه في حياته وهذه ا ل ص و ر ة يعني بغض النظر عن مدى صحتها و عدم صحتها في ع م ر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهذا للكافر بخلاف يقره مما مبادئ الإسلام العامة أن نحسنا إلى الناس جميعا والصدق عندنا الزكاة للمسلم إلى أن تجوز وتجوز فاذا ل من, الصدق مش من الصدق الجزيه ص د ق العامة تجب على هؤلاء الذين ذكرناهم من المريض مرضا مزمنا ومن الشيخ الكبير الهرم ي ومن ا ل أ ع م ى ومن الراهب ومن إن تمتن من بالنسبة إن الفقير العاجز العاجز للفقير ف هذا ا أ خ ت منه و إ ل أنظر فإن نعم يوسر أوثر حتى دفعها فلا وإلا هذا ب ا ل ن س ب ة للركن الثالث وهو المعقود له و أ م ا الركن الرابع وهو المكان أ ي ن يقيم أهل اهل ل م ة يقيم أهل ا ل ذ م ة في كل مكان هل نعقد لهم في كل مكان هم ح ر ا ر يقيمون في أ ي ب ق ع ة من دقاع العالم ا ل إ س ل ا م ي قال الجواب على هذا لا فلا يجوز للكافر الزمي أ ن يستوطن الحجاز سواء كان ذلك ب ج ز ي ة أ م بغير جزيه ة لما ل ا روى ب ي ق ي أبي عبيدة عن بن الجراح أ ن آ خ ر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أ ن قال أ خ ر ج و ا اليهود من الحجاز ولما رواه البخاري ومسلم أ خ ر ج و ا المشركين من ج ز ي ر ة العرب وقدم ومسلم باليهود بيهقي حديث حديث الحديث المصنف بينما المشركين البخاري خاص خاص الثاني أخرجوا على لأنه لأنه من جزيرة العرب هذا عام يشمل اليهود, ويشمل النصارى ويشمل غيرهم رواه مسلم اليهود والنصارى ي ش م ل وغيرهم والنصار من ر بجزيرة العرب هل كل جزيرة العرب وردت جزيرة العرب ا هذا الحكم إمام النووي قال الحجاز والحديث د في هل كل تعطى قال المراد منها الحجاز ا لان م م ج ت ل ة ل ل اجتملت عليها ي عمر رضي الله عنه أ ج ل ا ه م من الحجاز و أ ق ر ه م في اليمن مع أ ن ه من جزيره ة بجزيرة كل جزيرة العرب كان المراد العرب العرب لماذا ا ولو كل ب أ ق م عمر بن ا ل خ ط ا الله ب رضي ع ن اليمن ه في ف ي ق ر ا اليمنين ر ه لهم في اليمن و إ ق ر ا ر ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله ت عليهم ا ى ع ل لعمر على ما فعل دون إ ن ك ا ر عليه دليل على أ ن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ب ج ز ي ر ة العرب الحجاز التي اشتملت عليها ج ز ي ر ة العرب من إ ط ل ا ق الكل و إ ر ا د ة الجزء نعم. ما نعم ه و ا ل ح ج ا ز قال بقرب والمدينة واليمامة وهي مدينة بقرب اليمام وهو وهي معروفة وقراها مكة مدينة هذا بالنسبه ة ل ذ ه ا للطرق أ م ا ا ك ن ب ن س ب ة ل ل ا ل م م ت د ة بينها الطرق التي لم تجري ع ا د ة في ا ل إ ق ا م ة ب ه ا هل يقيمون بها الجواب على هذا لا يوجد عندنا قول ضعيف أ ن الكافر له إ ق ا م ة الطرق الممتده ة بين ذ ه ا ل بين ل ل ا ا د ت ذ ك ر ا ا ه بين م ك ة و ا ل م د ي ن ة واليمامه والقرى التي حولها ولكن القول المشهور ة المبتى به في المذهب انهم ل م ذ ه ب أ يمنعون من ا ل إ ق ا م ة في هذه ا ل أ م ا ك ن وفي الطرق ا ل م م ت د ة بينها بحرمتها و ت ر ا م ت ه منعناهم من الإقامة في هذه هذه هذه ا الإقامة الأماكن عقد الجزية ما يشمل هذه الأماكن يقيمون حيث شاءوا من الأماكن ما عدا هذه الأماكن التي طيب في يشمل يقيمون حيث من من ن عقد ذ ك ر ه ا طيب لو ان واحدا منهم دخل الى هذه الاماكن هل يجوز له ان يدخل ام لا يجوز ق اما ل على ان يدخل باذن الامام واما ان يدخل بغير إذن هذا الكلام الآن على هذه الأماكن النظر عن اذن م نتكلم على الامام ك بشكل وسنتكلم ن ن على الحرم عام ع ف ب ا ل ن س ب ة لدخوله الى ديار الاسلام قال ان ل دخل, دخل, دخل بغير اذن الامام وكان عالما ل أ ن ه ممنوع من دخول هذه ا ل أ م ا ك ن ف إ ن ه يخرجه ويعذره ف إ ن ا س ت أ ذ ن دخل ب إ ذ ن قال ينظر ا ل إ م ا م إ ذ ا وجد أ ن في دخوله م ص ل ح ة للمسلمين أ ذ ن له في دخولها د ق و ل هذه ا ل أ م ا ك ن و إ ل ا فلا ي أ ذ ن له في د خ و ل ه ا ف إ ن ا س ت أ ذ ن اذن ا ل إ م ا م له إ ن كان في دخوله م ص ل ح ة للمسلمين طيب ما هي يعني ما المصلحة ما هي صورها قال من صور ا ل م ص ل ح ة أ ن يكون حاملا ل ر س ا ل ة يريد أ ن يؤديها ل ل أ م ي ر إ ذ ا كان مقيما في تلك ا ل أ م ا ك ن او دخل ب أ م ا ن أ و أنه يريد أن يعقد ر ي ي د أن عقدا ج ز ي ة أ و أ ر ا د أ ن يعمل ه د ن ة أ و حمل إ ل ي ن ا ما نحتاج إ ل ي ه كان كان تاجرا ي أ ت ي بالبضائع التي يحتاج إ ل ي ه ا المسلمون ف ي أ ذ ن له الامام بالدخول لان في هذا مصلحه عامه للمسلمين فاذا كانت التجاره يسيره ليست مهمه ما نحتاج إ ل ي ه ا فان كان لتجاره ليس فيها كبير حاجه كالعطر مثلا الامه ليست بحاجه للعطر تستطيع, تستطيع ان تسوقه من مسلم تستطيع ان تاخذه من خارج هذه الاماكن وتدخله الى هذه الاماكن ف إ ذ ا كان ل م ص ل ح ة يسير ة بشكل هذا الضابط هذه من الصور. صوره من الصور الإمام جد ذمي بدخول هذه اذا ل إ م م ا جد هذه ل أ م ا إذا ت كان في دخوله م ط ل ح ة و إ ل ا فلا يجوز له أن يدخل إ ذ ان ك ا ت التجارة يدخلها ي ر ة قلنا ما يأذن له الإمام ل يأذن ما ا ب و ي م ن ع م ط ل ق منها الإمام يتعام مقابل أن يأذن أن الأذن له لهذه قال لا إذا أراد أن يأذن لهذه التجارة اليثيرة فلابد أن مقابل هذا الأذن شيئا من المال فيدخل. عند ذلك تصير ل ل أ م ة م ص ل ح ة ل أ ن ن أ خ ذ منه جزءا من مال هذه التجاره ة نعم يأذن قال لا ل إذا إلا إيش يأذن أخذ هذا المأخوذ؟ كانت الأمر منها بقدار شيئين لم له مهم غير بشرط ق ا هذا منوط ب ر أ ي الامام اقتداء بعمر رضي الله عنه فانه كان ياخذ من القط ب إ ذ ا اتجروا إ ل ى المدينه عشر بعض الامتعه أ قال ك ا ل ق ط ي ف ة الاشياء التي ليست تجارتها مهمه بالنسبه لنا الاشياء المهمه يدخلون ولا ناخذ منهم شيئا غير مهمه ما ياذن لهم الامام فاذا اذن لهم هناك م ص ل ح ة بدخولهم مقابل مال يدفعونه م فلا مانع من هذا إ ذ ا ما ي أ ذ ن إ ل ا إ ذ ا كان هناك مصلحه لاخذ جزء من كم يقيم للمصلحة مقابل فيها دخل、للمصلحة. أو مقابل المال الذي دفعه من تجارته وفيه هذا أ ي ض ا مصلحه ة يعني أمر كله رضي استاثر ل ل تعالى لا ه عنه طبعا ي ح ب مباحث يوماء يصير مقيما كما نعرف هذا من مباحث القطر في أيام يومي ي الدخول والخروج الدخول والخروج أقام من كما من أقام من معدى إذا هذا القطر الصلاة الإنسان إذا أقام أكثر من ثلاثة لأنه ذلك أكثر نعرف أكثر فإنه فإنه ع ب ر م م ق ي ت أ بشكل عام ا ل م ك ة و ا ل م د ي ن ة و ا ل ي م ا م ة ب ا ل ن س ب ة للحجاز أ م ا ب ا ل ن س ب ة لحرم م ك ة قال ف إ ن ه يمنع منه مطلقا سواء كانت هناك م ص ل ح ة أ و لم تكن هناك م ص ل ح ة ف إ ذ ا كان رسولا قد أ ت ى ب ر س ا ل ة أ و أ ر ا د أ ن يعقد ج ز ي ة أ و أ ر ا د أ ن يعمل ه د ن ة أ و أ ر ا د شيء خ ر ي خ ر ج إ ل ي ه الامام ويقابله خارج حدود الحرم فلا يجوز له دخول حرم م ك ة نهائيا لقوله تعالى إ ن م ا المشركون مجد فلا ي ق ر ب ا ل م س ج د الحرام بعد عامهم هذا و إ ن سبتم ع ي ل ة فسوف يغنيكم الله من فضله إ ن شاء ف إ ذ ا دخل ه ذ ا ا ل إ ن س ا ن الزمي الى هذه ا ل أ م ا ك ن التي ذكرناها أو دخل إلى حرم مكة ما دخل إلى لطبيقة حرم فنريض مكة ما فيه دخل إ ل ى حرم م ك ة ب ط ر ي ق ة من الطرق و س ي ل ة من الوسائل ووسائل كثيره ة ومرضة في حرم مكة حرم ماذا نعمل ب ومرض ن نوع من دخول ح م مكة نهائيا في عير حرم مكة الأمر نهائيا ا في عير و ح يعني أيام يدخل معه مهلة لثلاثة في ه ا يعالج ما يخرج بطريقة ما دخل حرم مكه ة ومن نوع من الدخول وإن من منه نهائيا نقل قال خيث ت أثناء النقل ينقل وينخيف موته أ ث ن ا ء النقل فينقل من حرم م ك ة ولا يجوز ان يبقى فيه ف إ ن مات مات في حرم م ك ة ماذا نعمل قال لمست فيه تطهيرا فإن دفن مات ودفن م ش ق ب ويخرج من للحرم ق ب ر إ ى خارج منه ك ة إلى الحل قال ل أ بقاء الأماكن جيفته فيه أشد دخوله إلى تلك الأماكن حية في ي تلك دخوله أشد من مرض وإن إلى ر غ ه ذ الحجاج ا بشكل عام الماكل ت ينظر ذ ك ر ا ا ه ن ن هل هناك م ش ق ة ع ظ ي م ة في إ خ ر ا ج ه أ م ليست هناك م ش ق ة قال وإن في غيره من وعظمت إ ن من مرض غيره في الحجاج و ا ل م ش ق ة في نقله سواء ن ق ي ت في ذلك موته او لم يخاف موته قال ترك م ر ا ع ا ة ل أ ع ظ م الضررين و إ ل ا ب أ ن لم تعظم ا ل م ش ق ة فهو خلال ا ل ف ت ر ة المسموح بها يمكن أ ن يبقى ذكرناها ثلاث أقل من ثلاثة أيام أقل و بعد ذلك لا بد من نقله إ ل ى خارج هذه ا ل أ م ا ك ن فاذا إ م قال إ مات و تعذر نقله دفن هناك ب ا ل ض ر و ر ة ف إ ن لم يتعذر لم يدفن هناك ف إ ن دفن ت ر ك ل أ ن هذه ا ل أ م ا ك ن ليست كحرم م ك ة في حرمتها عام في ا ل ت هذا بالنسبه ل ل أ ر ك ا ن ا ل أ ر ب ع ة ا ل ص ي غ ة أ ق ر ر ت ك م ويقولون قبلنا والعاقد و ا ل إ م ا م أ و نائب والمعقود له وهم اليهود أ و النصارى والمراد بهم من دخل في ذلك الدين قبل أ ن ينفع و أ و ل ا د ه م ومن عنده ش ب ه ة الكتاب كالمجوس وغيرهم و أ م ا المكان فقلنا يشترط الا يكون في حرم م ك ة مش مطلقا لمصلحة أ وفي لغير مصلحة و ا ل م د ي ن ة والحجاز والطرق ا ل م م ت د ة بين هذه ا ل ث ل ا ث ة إ ل ا إ ذ ا كانت هناك م ص ل ح ة ش ر ط أ ن يكون في غير حرم م ك ة أ م ا حرم م ك ة فلا يدخله لا ل م ص ل ح ة ولا لغير مصلحه ة ن الأركان ا الأربعة وأما الركن ك مصلحة هذه وهو الخامس الجزئة فقد عقد له ا ل إ م ا م النووي سبعا لغيره من ا ل ف ق ا ء ف ص و ا م س ت ق ل ة ل أ ه م ي ت ه وضوابطه قال أ م ا ب ا ل ن س ب ة للجزيه فاقل أ شيء في الجزيه أن يأخذ م دينارا لكل وغيره عن معاذن ى الله عليه و سنه ل لما إلى م م وجهه ي أ م ر أن يأخذ من دينار كل حال أو ع ج ل هذا من المعافر يعني من, نوع من اليمنية يعني نوع أنواع الثياب ه أ ق ل ما ي أ خ ذ من الزم ولكن يجوز لنا أ ن ن أ خ ذ أ ك ث ر من هذا فبناء على هذا لابد من من على وإنما نعم هذا المساومة والمماكسة تساومهم لا الجزية عاما على على يعقد وعقد للجميع وطبعا كل للواحدين تأخذ فرد حدة وجزية يجوز ب ا ل ش ر ولذلك ط ا ت ي س ن ك ر ه ا ا ق و ل ل ذ يستحب للامام مماكسه ان يماكس الناس ويساومهم على مقدار الجزه التي يدفعونها حتى ي أ خ ذ من متوسط دينارين ومن غني أ ر ب ع ة دنانير ومن الفقير ي أ خ ذ دينارا و ا ح د ة اقتداء بعمر رضي الله تعالى عنه كما رواه البيهقي ولما نعلمه الإيمان من أن تصرف منوط بمصالح المسلمين, هذه قاعدة عامة. قاعدة عامة. تطرفات الإمام منوطة المسلمين. ومن مصالح ة المسلمين أ ن ي أ خ ذ لهم مقدارا أ ك ب ر من ا ل ج ز ي ة ف إ ذ ا تمكن من أ خ ذ ه أ خ ذ ه و إ ل ا ف إ ن ه لا ينزل في ا ل ج ز ي ة عن الدينار بأكثر من دينار على ما ذكرنا ما أكثرهم فأخذ منهم ذكرنا فأخذ دينارين دينارين ثم علموا جواز دينار كانوا لا يعلمون ما كسهم فقالوا نحن ندفع ث ل ا ث ة دنان فدفعوا عقدوا ل ج ز ي ة على هذا بعد أ ن دفعوا ثلاثه ة دنائم ن علموا أ يجوز دنان ف ع ا ل د ي ر الواحد ولو أ ه أجابهم الإمامه إلى هذا قال هل يجوز لهم م وماكثون تشددوا يجوز ينقضوا عقد الجزية ويبرموا عقد جديدة؟ قال أن إلى علموا ق د ا ج ز ي ي ة و ب ر ا عقدا جديدا قال ل ولو عقدت ب أ ك ث ر ثم عدموا جواز دينار لزمهم ما التزموه ف إ ن أ ب و ا ر ح ما ن ت ف ع و ا ا ل ث ل ا ث ة التي اتفقنا عليها قال فصح و انهم أ يعتبرون ناقضين للعهد الذي جرى بيننا وبينهم ويترتب عليه ما يترتب على نقض العهد مما ت ن ذ ك ر لو أ س ل م دمي ما كان قد دفع ا ل ج ز ي ة في سبب من ا ل أ س ب ا ب لغيبته او لعدم تمكننا من الوصول اليه او لفقره ك م او ذكرنا قبل قلي اسلم أو مات بعد عدد من السنين التي لم يدفع فيها الجزيه ة ما و او لمرور لو او حكمه بالاسلام بتراكم اسلم ذمي هل عنه الجزية بالإسلام أو السنين السنين قال تفقط بعد سنين أُخِذَتْ جِزْيَتُهُنَّ مِنْ كسائر ت تقدم على أول شيء يقدم الدين وبعد ذلك تقدم تقدم ه مُقَدَّمَةً يقدم عام قال الدين وبعد الْوَصَيَّةِ الوصاية الوصية عَلَى على على أول ذلك شكل لكن الجزة الوصية شيء في الديون هذا دين في ذمته ت ر س ب عليه فلا بد له من دفعه لكن الدين نوعان دين خاص وهو الذي له مطالب خاص ودين عام وهو الجزيه وما شابهها يطالب بها الدوله ل م ص ل ح ة ا ل أ م ة قال ويسوى بينها وبين دين آ د م ي على المذهب عندنا يعني لو كان الإنسان عليه دين وتشاح في هذا الدين عدد من الدائنين عدد نعمل كان الإنسان من لو وتشاح هذا ماذا ما يعطى إ ن س ا ن كل الدين ويبقى ا ل آ خ ر و ن بدون شيء و إ ن م ا يقسم الدين على جميع الدائنين ب ا ل س و ي ة يمكن يكون ترك مقدار من المال ما يفي بديون جميع الدائنين فيعطى كل إنسان بقدر بقدر دينه يعني يحسب الدين إلى أسهم مثلا ويعطى الإنسان بما يناسب دينه قال وكذلك الجزية إلى كل كل وكذلك الإنسان مثلا الإنسان قال بما أسهم بقدر يعني تعتبر يسوى بينها وبين ديون ا ل آ د م ي ي ن ف ي أ خ ذ لها كما ي أ خ ذ لهم من تركه ة ذ إذا ا الميت وفت هذا م وإلا فيسوى بينها الميت أ ذ في هذه الحالة المدة ا ل قصة ي يسلم ويسلم أنباها أن قبل الكفر على حينما كان حيا فاذا إ ذ أثم أ مضي بعد ي نصف سنة خ منه نصف ن د ي ر و إ ذ اسلم بعد مرور س ب ع ة أ ش ه ر ونصف مثلا ي أ خ ذ منه ثلاثه ة تسعة أرباع أ دينار بعد وإذا مات ش ر يأخذ أ منه تسعة ع ش ارباع الدينار وهكذا يأخذ منه ما ا يأخذ ي منه ق ل ل التي م د د ة أنباها ت كيف ف الجزية كيف ت دينار ف ع ا ل ج م ي ي د دفع دفعها ل أ م ي ر المؤمنين أ و للقاضي أ و لمن يتولى أ غ ذ ه ا منه هنا ذكر ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى ه ي ئ ة من الهيئات بناء على فهمه وفهم بعض أ ص ح ا ب ن ا ا ل ق ر س ا ن ي ي ن لقوله تعالى حتى يعطوا ل ج د ة عن يد وهم صاغرون فهموا الصغار ب ص و ر ة خ ا ص ة الصغار هنا بشكل عام يعني ا ل إ ن س ا ن حينما يدفع ج ز ي ه ما يدفعها إ ل ا وهو صاغر ما يدفع الجزيه وهو مستعدي و إ ن م ا يدفعها وهو صاغر يعني أ ن ه غلب وانتهى أ م ر ه ونحن ا ل آ ن نقره في د و ل ة ا ل إ س ل ا م ليعيش بيننا نحفظ دمه وعرضه ماله مقابل هذا المال الذي يدفع لعل الله تعالى ي د ي ه إ ل ى الدخول في ا ل إ س ل ا م هذا هو الصغار المراد بقوله تعالى حتى يعطوا ا ل ج ز ي ة عن يد وهم صاغرون لكن ا ل إ م ا م الرافعي فهم تبعا لمن سبقه من بعض أ ص ح ا ب ن ا أ ن الصغار هنا لا ه ي ئ ة خ ا ص ة يعملها دافع ا ل ج ز ي ة حينما يدفع ا ل ج ز ي ة فقال إ ذ ا جاء ليعطي ا ل ج ز ي ة لا يعطيها إ ل ا ب إ ه ا ن ة ي ج ل س ا ل آ خ ر و ي أ ت ي ذاك واقفا ثم ينحني أ م ا م ه ويطاطئ ر أ س ه ويحمي ظهره ويضع ج ز ي ة الدينار في الميزان حتى لا يكون فيه نقص ويقبض الاخذ ر ح ي ت ه ويضرب لهزمتي ضرب من هنا وضرب من هنا نعم من اجل أن نعم الراتع تعالى مستحب كلام كلام رحمه أجل واجب قال وكل هذا مستحب وقيل واجب هذا الكلام كلام رحمه الله يطير صاغرة هذا هذا بناء على القول ب أ ن ه مستحب قال له توكيله ن ع م له, له أن يوكل له أن يوكل أن مسلما ل أ ن هذا ا ل أ م ر مستحب وبناء ذلك ما يضرب المسلم إ ذ ا دفعها عن النصران لكن إ ذ ا قلنا إ ن هذا الامر واجب ما يحق له أ ن يوكل فيها ل أ ن ه لا بد أ ن يدفع ا ل ج ز ي ة نعم إ ذ ا قلنا إ ن ه ا م س ت ح ب ة له توكيل مسلم بالاداء وله حواله على المسلم وان يضمنها عنه المسلم إ م ا م النووي رحمه الله تعالى علق على هذا بقول قلت هذه ا ل ه ي ئ ة ب ا ط ل ة ودعوى استحبابها أ ش د خطا دعوة أدهى الوجوب وأمر فهي في البطلان. نعم. وهذه ا ل أ م و ر لا شك أ ن ه ا منثره ونحن حينما أ ق ر ر ن ا ه م على الجزيه ة مقابل تقديرهم ر ر الكفر ي ه م على أ ب ا ة مقابل ق ت ي ر على الكفر و إ ن م ابدا يعني ما أخذنا منهم الجزية ا م ق ل إقامتهم في ي ر ن بيننا ا الله تعالى الإسلام وعيشهم لعل يهديهم إلى、الإسلام. ونحن أ م ر ن ا أ ن نرفق بهم ونعاملهم أ ن م ع ا م ل ة ح س ن ة لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم ل د ي ن ه ولذلك نص أ ص ح ا ب ن ا فقالوا ت أ خ ذ ا ل ج د ي ة برفق كاخذ أ خ ذ ل د ي و ن ك أ الديون نعم بدون وبدون يعني إيذاء وما شابه هذا من وما الأمور نعم قال ويستحب للإمام أمتمه شابه ويستحب اضطهاد إيذاء هذا قال إذا أمكنه أن بنفسه أو بنفسه ن يشرط ب ان ئ ه أ يشرط عليهم إ ذ ا ص و ر و ا في بلدهم أن يشرط عليهم ض ي ا ف ة من يمر بهم من المسلمين لما ي ش قال أولا ل رواه البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم صالح أ ه ل أ ي ل ة على ث ل ا ث م ا ئ ة دينار وكانوا ث ل ا ث م ا ئ ة رجل وعلى ض ي ا ف ة من يمر بهم من المسلمين ما هي ا ل ح ك م ة في هذا لماذا وصالحهم على ضيافه ة من يمر ب من م ا ل ل م م س يمر ن نحن ن ع ل جميعا ا ا أن أ ل س ف في الماضي ليست كالأسفار في السفر الماضي ليست اليوم يحتاج ويحتاج المؤني الحاضر وأمن الإنسان أثناء السفر كان إلى الماء يحتاج الزاج يحتاج الراعة قال إلى إلى إلى إلى وأمن ر بهم م مر ا ب ا ل من س ل م فأبوا أ ي ي ب ع و ا تفقوا ع ل ى ع د م بيعه وعدم ت س ه ي ل حاجياته قال بناء على هذا س م و ت هذا ا ل إ ن س ا ن ولذلك شرط النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عليهم أ ن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين طبعا هذا إ ذ ا تمكن ا ل إ م ا م من مثل هذا الشرط ولذلك قال و ي س ت ح ب ل ل إ م ا م هذا ليس واجبا و إ ن م ا هو مستحب إ ذ ا أ م ك ن ه أ ن يشرط عليهم إ ذ ا صلحوا في بلدهم أ ن يشرط عليهم ض ي ا ف ة من يمر بهم من المسلمين زائدا على أ ق ل الجزيه ة ذ ا الزياف على أقل الجزيه نعم ومن الذي يضيف الضيفان من المسلمين من الذي يضيفها الغني والمتوسط اما الفقير فلا يضيف ما عنده شيء اصلا, أصلاً الجزيه إ ذ ا افتقر بها نحن ما ن أ خ ذ ه ا منه حتى يسر فكيف ن ش ط عليه هذا الشرط يكون على الغني وعلى المتوسط وطبعا يضيفونهم ذهب عدد الضيفان الذين يذكر إليهم لفضل أنهم مئات الآلاف يبين ض ي ف و ن الجمع ل إلى هذا ي ي ب لهم عدد الضيفان رجالا وفرسانا ل أ ن ه م يجب ع ل ي ط ع م ا الثابة ف ي م ا إ ذ ان ك ا الناس ي ح ت ا ج و ن ل ه ذ ا و ا ل ش ي ء ا ل ذ ي ي ج ب أن ن ف ه م ه م ا اذا ما ي ك و ن الناس ا و ا وإنما مر إذا ل ل م ف ي تلك الديار يضيفه لا يذهبوا تلك الديار يضيفه يذهب إلى ت ل ك ا ل د ي ا ر من أ ج ل و ن لهذا ي ض ي إ ذ ا مر بهم ف إ ن ه م يضيفونه و إ ذ ا كان محتاجا لهذا إ ذ اذا طلب ه وإذا كان عنده مال فلا يرفض يعني ه به ق و ن ي ذ ك ر عدر ا ل ي ف وفرتانا ا رجالا وفرسانا وجنس الطعام ن وجنس و د ه م ا و ط ب ع ا ا جنس لا ط ع م ي ع نوع ن من ي ي ما و أ ك ل ن ه يطعمون مما يأكلون مما كان فإذا غالب ق و ت ه م أطعموا البر وإذا ا برة ك ن غ ا ل به ق و ت م أطعموا الأرز أرزا وهكذا ويبين ط ع م و و ن كل ا ح كذا وكذا الدور ويبين لهم ا ي ع و اين يسكن الضيفان هل يسكنونهم في ا ل ك ن ي س ة في ا ل أ م ا ك ن ا ل ع ا م ة أ م أ ن ه م يسكنونهم في ا ل أ ش ي ا ء ا ل ف ا ض ل ة من مساكنهم عنده بيت ا ل م ت س ر ف ي س ك ن و ا في المكان الذي لا يستعمله مع أ ه ل ه من هذا البيت أ و يسكنه في مقامه يتفقون على هذا حتى لا يكون هناك غرر ويكون هناك خلاق بين الناس ولا يجاوز ثلاثه ة أيام الضيف ما يبقى ن ايام ك س ك ن عنده ض ي ف عنده, عنده ل الغربيون في بلادنا نزلوا علينا ليحموننا فكانوا ضيوفا إلى الأبد في زعمهم نعم ما زالوا ه زعمهم فكانوا ضيوفا ما ضيوفا في في نعم في ولكل أ ج ل كتاب نائم يستيقظ والضعيف يقوى والصغير يكبر نعم والدنيا تتغير ولا بد من يوم يذوقون فيه وبالا ما يرتكبونه في حق أ م ت ن امتنا ن ع حينما نقرأ هذا نجد بابين نقرأ نجد م م هذا ا للفرق ع ه م ل ومعاملتنا、لهم. ولا يجاوز ثلاثة أيام. ولو قال قوم لهم أيام ثلاثة قال الجزيته نؤدي الجزية لكن ما نؤديها بالجزيه قالوا نحن ما نعطيكم جزيه نعطيكم ياها ص د ق ة كيف ت أ خ ذ بعضكم من بعض ز ك ا ة المسلم لا يدفع و ز ك ا ة الدمي ما يدفع و ز ك ا ة قالوا ل م ك ا ن ة لهم أ و كبر عليهم أ ن يدفعوا هذا ق ل و ا نحن ما ندفع جزيه ان نعطيها ص د ق ة هل يجوز ل ل إ م ا م أ ن يقبل منهم هذا و أ ن ي أ خ ذ ه ا منهم كما ت أ خ ذ ا ل ص د ق ة يعني ي أ خ ذ منهم من أ م و ا ل ه م من ا ل ز ه د و ا ل ف ض ة كما ي أ خ ذ من ا ل م ت ل م ي ن و ي أ خ ذ من البقر و ي أ خ ذ من الغنم و ي أ خ ذ من ا ل إ ب ل ي أ خ ذ هذا قال نعم ولو قال قوم تؤدى ا ل ج ز ي ة باسم ص د ق ة ل ا ج ز ي ة ف ل ل إ م ا م إ ج ا ب ت ه م الى هذا إ ذ ا ر أ ى في ذلك م ص ل ح ة ل ل أ م ة ويضعف عليهم الزكاه ة يأخذ م ن م مضاعفة الزكاة ق ا ل لما روى البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه أ ن ه فعل ذلك ب م ن ت م ط ر من العرب قبل ب ع ث ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبها منهم أ ب و ا دفعها وقالوا نحن عرب لا نؤدي ما تؤدي العجب كانوا من النصارى بني تغلب وتنوخ وغيرهم لا نؤدي ما تؤدي العجب من بني وتنوخ نؤدي وغيرهم تغلب تؤدي فخذ منا كما ي أ خ ذ بعضكم من بعض يريدون ا ل ز ك ا ة فقال عمر رضي الله عنه إ ن ه ا ط ه ر ة للمسلمين خذ من أ م و ا ل ه م ص د ق ة تطهرهم وتزكيهم بها ولستم من أ ه ل ه ا فقالوا ت أ خ ذ و ا ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزيه ف ا ب ا عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع بهذه ل ا م ر فارتحلوا وارادوا ان يلتحقوا بالروم ويستعذونهم علينا الروم ي ت ق و و ن بهم وهم يتقوون بالروم فصالحهم عمر رضي الله تعالى عنه على أ ن يضعف عليهم ا ل ص د ق ة وياخذها جزيه ة ولم أحد من ا باسم ن ذلك الصدقه م الذمة ا فليس لأحد ي ت ع ا ل ق ا فليس لأحد نقض ما فاذا ع ل ل ه و فرق ف العربي وغير العرب بين إ عرفنا أ ن ه م يدفعون ا ل ص د ق ة وهذه ا ل ص د ق ة تزيد عن الدينار عن الدينار الذي د ي ن ا ا ر ل نريد من كل واحد منهم إ ذ ا ضعفنا عليهم ا ل ز ك ا ة ففي هذه ا ل ح ا ل ة ن أ خ ذ ه ا منهم فكيف يكون التضعيف قال يكون التضعيف يكون فمن خمسة أبغرة ي أ خ ذ شاتين و ي أ خ ذ من خمسة وعشرين يأخذ بنتي مخاض وياخذ أ خ ذ من عشرين ن ي د ر ا ي أ دينارا واحده ة ل أ ن يتعمل في دينار عليه يصير ضعف المسلم فهذا دينارا و ي أ خ ذ من م ئ ت ي درهم ع ش ر ة دراهم و ي أ خ ذ خمس ة المعشرات نعم لكن لو وجبت عليه في ماله جئنا إ ل ي ه وجدنا عنده ب ق ر ة ووجبت عليه بنتا مخاض ما وجد عنده بنات, وجد عنده بنات اللبون م خ فدفعها هل ن أ خ ذ معها الجبران معنا حتى يجبر نقص السن بهذا المال الذي يدفعه بهذا نقص السن المال وكذلك إ ذ ا أ ر د ن ا منه ح ق ة ووجدنا عنده جزاعه ن د ح قال ة ق ن أ خ ذ منه ج ز ع ه ونعطيه جبرانا مقابل السن العالي التي دفعها فهل إذا لم نجد عنده نريدها عنده الأقل هل نأخذ منه الأقل مع الجبران؟ منه الجبران ولكنه لم السن التي السن الأقل السن الأقل الجبران؟ الجبران لا إذا نأخذ يخذ وجدنا مع نجد يضعف يعني في هذه الحاله ي أ خ ذ جبران واحد ما ي ض ع ف الجبران و ا ل ع ل ة هي التي ذكرناها ل أ ن الجبران ي أ خ ذ ويعطى ف إ ذ ا أ خ ذ ن ا ه لا بد لنا أ ن نعطيه نعم فلو وجبت بنت مع جبران لم يضعف الجبران وإنما يأخذوا يعني يأخذون منه جبرانا、واحدة. يعني يأخذون منه بنت مخاض ويأخذون معه الجبران المعروف. ولو كان عنده بعض نصاب ما عنده نصاب مع يضعف معه المعروف بعض مخاض لم مخاض ما كامل فلو ولو وجبت واحدا عنده بعض نصاب ايش ي ع م لم قال لو كان النصاب لو عنده بعض يجب قسطه عندنا ي نحن ع ما تجب الذكاء الا بالنصاب فيا ه ا ل س و ر ة هذا ما عنده نصاب غ ا م ل ماذا يعمل قال القص قصه ما خلاص ما عليه شيء في هذه الحالة ما عليه قصة. مثلا اذا كان عنده آآ آآ كان شاتا يدفعوا فيها الاربعين شات عليه عليه عليه يملك يجب يجب شيء في يجب عشرين في عنده هذه هل شات شات نحن معنى ب ا ل ن س ب ة لو يدفع و شاتين إ ذ ا وجدنا عنده عشرين شاتا ن أ خ ذ منه شاتا واحده قال لا ما ن أ خ ذ منه قسط ما يملك ولو كان بعض نصاب لم يجب قسطه في ا ل أ ظ ه ر ثم ا ل م أ خ و ذ ج ز ي ة فلا يؤخذ من مال من لا ج ز ي ة عليه هذا الذي ن أ خ ذ ه و إ ن كنا أ خ ذ ن ا ه باسم ا ل ص د ق ة فيما قالوا هم إ ل ا أ ن ن ا ن أ خ ذ ه نحن جزيه يدفعونه صدقه وبناء على هذا لو كان إ ن س ا ن لا ي أ خ ذ من ماله ج ز ي ة هل ن أ خ ذ ه ا منه قال ما ت أ خ ذ منه في هذه ا ل ح ا ل ة ثم ا ل م أ خ و ذ باسم ا ل ز ك ا ة ج ز ي ة و ي ن بدل اسمها وتصرف مصارف الفيء ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه هؤلاء حمقى ابوا الاسم ورضوا بالمعنى أ ب و ن الاسم ا ل ل ي هو اسم الزكاه ة لا ي ا و م و ن بها بهذا الاسم ويقومون بها ب ر ن ه ا ل ي ه م هذا لا يقومون بها برره عليهم هذا ولا من مال لا يقومون ر ب ا ي ك ف ي ه ا ض ر ر عليهم هذا و لا ي ق و م ن مال ل ا برره عليهم هذا ل ج ن و ن و ا م ر أ ة و م ن ذ ك ر ن ا ه م م م و ن ب ر ر ب عليهم ا لا يقومون برره عليهم هذا لا يقومون برره عليهم هذا لا نأخذ م ن ه م ل أ ن ه م ه ا لا ي ق و م و عليهم و م ا ي ق ف ع و ن ه ا ل د ه م و ز ك ا ي و إ ن م ا ي ر ف ع و ن ه ا نحن باعتبارنا يدفعونها ز ي ة وبذلك لا ناخذها من ا ل ط ب ي و إ ن ك ا ن و ا قد ت م و ه ا ص د ق ة ك ا ل ص د ق ة التي يدفعها المسلم زكاه ة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.